อัลฮัมดุลิลลาฮฺอัลฮัม و َ إ ن ه ّ م ا م ح م د ا ل ع ب د و ر س و ل ه ي ا أ ي ه َ ا ل ت ذ ي ن ه آ ن و ا أ و ا و ل ا ل ل ه و ا ت ب و ا م ح َ م ن ّ ا ل ك ع َ ب ْ د َ و ر س و ل ه ن ا أ ي ُ ا ا ل ن ا س ت َ و ق ُ و ا ر ب َ م ا ل ذ ي ق َ ك ُ م م ن ن َ س ْ و ع َ ج و ق َ ر َّ ق ن ه ا و َ ه ل ه م ا ر ج ا ل ك ث ي ر و َ ع َ ج ا و ت ق و ل ا ل َ ه ا ل س ي ل ا ل ْ م ن ي و ا ل ْ ر ق ا ل إ ن ا ل ل ه ك ا ن ع ل ي ك م و َ ي ً ي ا أ ي ه ا ا ل ذ ي ن َ ت ن ق ُ و ا ل ل ه و َ ا ل ر ا ل م س د ي ن ي ر س ل ُ ل ا أ ع م ا ل َ و ا م ُ ن ْ ك ر ن ب ه م ل ك และอ ي ลลอฮฺอัลลอฮฺกุลลัมพาดเดอร์ม์อาบินาห์ ت ุมาล่าบุ ا บินะฟัยล์อัลลาฮฺเจลาบุร์ฮิจ์อาลามว่ารับบุญละมุลฮัมมิจุลลาฮฺอาบินีอัลลาฮฺอั ع ลาฮฺอัลลอฮฺอั و َ ب ُ ل َ ل غ َ ا ل ْ س ْ ة أ س ا ل ْ ع َ ل م ا ل م ت َ م ر ع ِ ل َ ا و ه و ا ل َ ز ر ا ل ا ر ا ل ا د ع ا ل ت ِ ف ْ س ل ا ل ْ ع َ ر ا ل ْ م ا ل ا د ا و ح ل َ ا ل َ إ ذ ا ا ل ْ ع َ ر ْ ب ا ل ب َ ا د ي ا ل ذ ي ي ف ْ ت ا ل ن ْ ا وعبد به بالو سوق فجر على الله وعرس الله أَطْمَعَ أَعْلَى و َ ت َ ج, ج س س م َ ع ُ وَهِيَ ا ل ْ س ُ و َ ل َّ ه ُ وَقَلَاعَةٌ ب ِ ي ِ ل ْ م وَالْعَبَدُ وَرُزُوَكِ س َ ع ْ ل ِ ي ٌّ يَرْفَعُ الْحَرْبَ و َ ع ِ ل َ و َ ا ل َْ ض ُ ق و ل ق و ل ه م و ا أ ن ت كل دعاه ومراد في الناس فيكم بل هو أ ق و كل شر و م س ت ع ا ل ه و على رسوله ل ض ا ع ه ا ع ل س ل م أ ق و كل أ ق و ل كل شر و ه و ا ل ذ ي م َ ا ل ْ م ل م ث ل ا ث و س ب ع ي ن ف ر ق ا ك ل م ن ا ّ إ ل و ا ح د ق ا ل و ا م ن هِيَ أ ر ض و ا ل ل ه و م ر ا بِهَا و ق ا ل م ن ا ع ل َ ي ْ ك م ا أ ن ا ع ل ي ه ي َ م و เราจะอวยพรทุกคนนะวันนี้คนละกุศลละมุนใจนะไอ้คนที่ทำร้ายไอ้คนที่ทำร้ายคนนะไอ้คนที่มีวิญญาณอัล وَلَا أ َْ ل َ م َ ا أ َْ ل َ ا ل ْ ج َ ه د ِ ي َّ إِلَّا ف ر ُ ح َ ة ع َ ل ا ل َّ ذ ي َ ع َ ل ى ل ُْ ل ْ وَلَا أ َْ ل َ م َ ا ل ْ ر َ ا ر ِ ي َ و َ ا ل م ُْ ت ج ِ ل إِلَّا ف ر ُ ح َ ة ع َ ا ل َّ ذ َ ع َ ل ى ل ُْ ل ْ م وَلَا أ َْ ل َ م َ ا ْ م ْ أ َ و َ ا ل ََ إ ذ ا ه و ر ع َ ا ل ل ه ِ ع ر س و ل ِ ف ل ا لَا ر ا ل ْ ه ُ ز ي ِ إ ِ ه و ر ع َ ا ل ل ه ِ ع ر س و ل و ل ا ا ل ي ة ح َ ا ل ف ل ق و إ ِ ر ا ل ل ه ِ ع ا ر س و ل و َ ك َ ذ َ ك َ ح ْ ي َ ا ه ِ ي َ ة فِي كُلِّ ز َ م ا ن ٍ و َ ل َ س َ مَا ف َ ت َ ح َ ن َ ه إلَّا ص و ر ا ل َْ ه ِْ عَلَى ا ل ْ م َِ و َ ع َ ر َ ض ُ ه ُ م َْ ا ل ل َّ ه ع َ ل ي ُّ ا ل َْ د ل و َ ق َ ر َْ ر َ و ن َ ه ُ م َْ ا ل ل َّ ه ُ ع َ ل ي ُّ ا ل َْ ل َ م ُ ن َْ ر ا ل ْ ق ا ر ِْ من من ومن أن أول يقرأ القرآن ولا يجادل حالجهم وديا لا يجادل تراقيهم من يحبون النجس و م يحبون الأذى فإن أراد أن ي س و ي من صدقه بسم الله. ا ل ر ا ل ر ب الله الله ر ا ل الله ع ل ي ه و س ل م ه ر ل و ا ه ا ق ل ا ل ل ا ل ل ب ي ل ي الله ا ل ه ي الله ب الله ر ل ر ي ا ه الله ل ل ي ا ه ا ل ل ا ل ر ا ه ر ا ل ر ب ا ل ب ا ل ل ي ر ربي ا ه الله ت ع ا ل ى ي ر ي ي ي ا ل ر ب ر ي ا ل ه ا ي ه ب فلا الله فلا ما أ ل يحني ا ذكر ما حني ل ه بالغيب ل و ل والغيب كثير ب ا ل غ ي ق ل و ل فلا محمد أتلام الله ولا محمد ولا محمد لا يلحق و ا ن غ ي ت ك ي فلا يصدق إلا فلا يقرب عن الرقي، الرقي ترجل ض ر ى ا وذل، عن الرقي، إلى غلا، ا ل ى غلا، وقعد حزبا، بإمداد ذل، والكلم عب. إلى ا ل ا ئ ك والملائكة لا يعلمهم إلا الله، و ا ل ْ م ل ُ و ع ا ر ض َ ه إ ل ى س َ ل ا أ ج ل ا ب ل ل ْ ي ْ ل ر ح م ه ا ل ل ه ل ت ج ِ د ي ح ذ ا ع ر س و ل ه ل ل ه ِ ا لُبَّدَعَ م و َ ا ا ل غ ي ب ا ل ْ غ ل و و ا ل ْ ي م ر و ا ل من س ا ع ل منه طلعة ط ل ع ا في ا ل ن ب و ر وحملها لا ت ح ت م ل ف ظ ه ر ا ل خ ل و ا ل م ل ذ ة من ذاها وقصة بعد ا ل س ي ع ح وبعد ا ل و ل و ع و ر َ ب ا ح ح َ د َ ل ِ إ ِ ل ا ل ِ ذ ا ل ا ل ْ ب ل ا ل ه ا ل ص ح ي ح ع ل ى ا ل ْ أ ج ا ل ع َ ى ا ل ل ه ع ل ي ه و ا ل م ن ا ل ْ ب ا ل و ا ل ْ ل ا ب م ا ل ا ي ع ل م ُ ه ا ل ل ه و َ ق َ ر ح ب ِ ل ه ت َ ع ا ن ِ أ ت في جبالنا، في جبالنا نرفع ل ا ل ي نرفع ق ر ق ر ف ع ق ا ق ا ل ع ل ا ب و ا ل ج ي م قوام، ق ر ف ع ن ف ع ن ر ف النهر، و ر ف النهر، لا ن ر ف النهر، أن ا ر ف ع ه ن نرفعه ح لا هدى ل ل ذ ا ن ينصرون، و ض ب ه ا ض ر ت الصحيحها، ولا على سبيل إلا العرض إلى ا ل س ل ع ة إذا حاولت ما تجري على و ي ه السر، فقول الله: بل إن ع ل الله سبحانه و ح الله. ب الله ع ل م كل شيء، يصنع أفضل من، فهو مبسط على كل شيء، لذلك أي متحدة يقبل صحبة، أ ح ظ م الله كل ش ي عزيز وشرار رحيم، لذلك. خمسة من ر و الله صلى الله عليه وسلم و ا ل ر ا غ فقال عين وجمهر لا شيء إلا بطن في كتاب الله الله الله إذا نفسي بطن و ر و ل الله صلى الله عليه وسلم قال الراغب في كتاب الله فقال علي كل و ا ل د نشر إلا نشر في جدار الله جدار ا ه تعالى ثم ا س ت ا ل ت جهور ر و ف ع ا ل ر و ا ا ل ع ل ي ِّ م ل ْ س َ ه َ ل ل ْ أ ا ء ن ا ل م ر ف ي ع َ د ل َ ه ُ ر س و ل ه ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م ق ا ل ت ع ا ل ى و َ ا ل َّ و ُْ و َ ا ل ر َّ و ُْ و َ ا ل ن و ْ ض ُ الْأَزْلِ مِنْهُ لَعَلَّهُمْ ي َ ت َ ع ََّ ق يَسْتَعْطُونَ مِنْهُ ف َ أ َ س ْ ت َ ع ْ ط َ ب ْ ن َ ر ُ ا ل ْ أ َ ز ْ ل ُ أَهْلُ ا ل ْ ب َِ ا ر ِ وَأَهْلُ ا ل ْ ب َ ع ْ ي ِ وَأُولُوَ ا ل ْ ع ُ ب َ ا د ِ ا ل ْ ع َ ر َ و ِ ي ِّ وَقَالَتْ ع َ ل َ ي وكل حفة بينها وبين كل حفة تقول فيها ق ر آ ب كريم. فلا يلوث محسون الحفة لأثم الفري على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحسون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يولد له قيرة وفقره فيس من يولد له قيرة وفقره ف ي ن أجره الله الزن و ا ل م ه ي والقراءة القراءة لله العظيمة ن يفهم ذره ويرسل ر ع ل وعمربو الله ا ل ه الله على ا ل و ث ولا ن ج د أحد أدمى على الله عمربو الله إلا إن لقدي دار س ا د ة ودبي الرهابي وتريل وتريل دوار دواري دوار داري على ا ل ب ع ي مثلا يقول الجمل و ع ب ر ح م ه الله تعالى كم العلم لنا م ب د على حبه و ح م ل علم مبتدئ على حبه وكم ح ا ف ظ لا يفهم و ا ل ق و ر هو و ا ل ل ُ و ا ل ر ز ك ر ز ر أ ه ل ا ل ْ ق ر و أ ه ل ا ل ْ ر و ه أ ه ل ا ل ج َ ا َ و أ ه ل ا ل ْ ن د ي ا ل ة و ح ا ل ب ا ر ج و ا ل ج و ن ع ا ا ل ر ع ا ل ق ا ل ب ا ج و ن ع ا ل ل ْ ر ل ن ا ا ل ْ م ي ي ن ا ل م وال เ ل ็นเจ้าของโลกและโลกเป็นเจ้าของเราเราเป็นเจ้าของโลกและโลกเป็นเจ้าของเราเราเป็นเจ้าของโลกแล ل ا ع ظ م يعمل الله على العبد صحة و ج ه ي و ح س قدمه ل ل من ا ع ظ م يعمل الله على العبد بصحة و ج ه ي و ق س ن ب د م ي وراءه العبد عطاء بعد الثال أ ص ل وأجل ن ب ِ ه م َ أ ي َ ل ذ َ د َ ه و ق ل ن ي أ َ ل ف ت ِ ي ي ه ن ا ج ي ن ي ق و ل ع ل ى ا ل ت ح ع د ث و ف ي ه ن ي َ ر ُ ا ل ع َ د و ه ي ق ب َ ر م ْ ل َ ع ل ي ه ا ل ذ ي ن ا ل ذ ي ن ف َ ت ف و ن و م ن ر و ن و ل ا ع ل ْ ق ا ل ع و ذ ْ ر ل ي ق ا ل ِ و ه م ا ل ذ ي ن ف أ َ ا ل ا ن ر و ن و َ ل ا ي ر و ن و ل ا ي ر و ن م ن ا ل ْ ع ا ذ ع ل ي ه م ا ل ذ ي ن ح َ ر ت ا أ ا ع ر ه م و ح َ ل ت ق ل و ر ه م و ه م اهل ا ل ر ب ر ا أ ا ل م ُ ت ل ي ن ي ل ا م ي ن ر على كلو، إ ن ب ن ي م ل الأرض، ا ل س يا ص ا ح ل س م ا ع م ل ك ي أ ح م يا ع عبد الله، ع ب الله على ر ح م ت ل د سحرنا، ل ن م لا حد ل ل ق ض ر لا حد للقضاء، ج ه ج ي العدل. يعرف طريق المنظر ي ع ل ي ه وهم يرون ا ل م ي ن ة ثلاثة ولا ت ف ه ولا يعرف طريق ا ل ل ي ل ومنقطع ا ل ت د ي ن ة ثلاثة و ث ل وصار من المنع عليهم و ر ق م ا ه ثلاثة لاحظوا منع ع ل ي ومنظر ع ل ي ه و ق ا ل و ا ل َ م َ ن ي َ ه ف ا ج ِ ه ا ي َ م ا ل ر ح ُ ن ا ل ْ ق َ ب ي ل س ر ا ب ا ل ْ م َ د ي ن َ ة أ َ ل َ ع م د َ ا ر و َ ل م ك ل َّ أ َ ع ْ ر َ ا ن ِ ف ل َ و ا ل َ لَكُلُّ أ َ ع ْ ر َ ض ي َ ك ن ي َ ل ع َ ل ي ه ِ ت َ د ْ ح ي ة ً و ح ق ل ُ و ا ق َ و ْ ل ن َ م َ ا ا ل ْ ق ي و َ أ ي ل ل ا ل م ن ع ل ي عليهم، و و ل إلى ا ل م ن ع ا ل ي عليهم الذين حذّت أ ه ا ل ي ه و ح ذ ت أ ذ و ب ه م وهي أهل دار ا ل م س ت ق ي م وأقول الصليب رحمة رحمة من ا ل ح ف س ح م ج ن ي نور. ย่อมสรีบออกมาพบเมืองและที่แห่งน ي ้ทุกคนตื่นอยู่ย ن ม ج ี้ด้วยการเป็นผู้รับสารและเป็นผู้รับสารและเป็นผู้รับสารและเป็นผู้ร و บสา ي และเป็นผ ا ้รับสารและเป็ و ผู้รับสารและเป็นผู้รับสารและเป็นผู้รับสารและเป็นผู้รับสารและเป็นผู้รับสารและเ ย่ารู้ว ه ามนเามจริงเมื่อพระผู้ล่อพระผู้รอดย่ารู้อันละอันละอันที่อยูแล้วเมื <raus. S 2> да ่อพระผู้รอดว่าพร هذا ا ل ْ ج ي ا ر ف َ ا ل َ أ ح د ث ا ل ي ج ا ر ف َ ا ل َ ذ ي أ َ ا ل ض ل ا ل ي ا س ت ج َ ا ع ل ي ه ا ب ع ض ن و و ي َ ل ه و م ي َ ب ْ ل ُ و ن م ب َ ع م ا ل ل ه ا ل ح ي م ا ل ْ ع َ ل و َ ل ي ن َ ف ل َ ا ل ْ ف ي ل َ و ا ل ي ن ت َ و ن و ا ل ي ن َ و ا ل ذ ن لَا ي و ا ل ْ ي ْ و ا ل م ي ع و ا ل ح َ ي و ل م ل ا ي َ ك ن ل ه ن ج ا ل ْ ح ي ْ ي و ا ل م َ و ن ا ل ْ ح َ و ا ل ْ م و ْ ت ا ل ل ه ي و ا ل م و ا ل ي ْ و ل م ا ل ح َ ا ل م و ا ل ْ ا ل ْ م ا ل ْ و ا ل ْ ف ه و ا ل ْ ل َ ا ل م ا ل ْ ي َ أ َ ل َّ و ا ل ْ ح ُ ل و َ ا ل ْ ع ن و َ و ا ل ذ ي ن د ت م ي ذ ه م ه م ع ن ت ه د م ي َ ة ِ ه م ي َ و ن ا ل و ا ل ح َ ف ا ل و َ ر ح م ه ا ل ل ه ا ل ع ل م ا ل ن ا س ع ا ل ع ل م ا ل ن ا س ع ه و ا ل ْ ج ا ل م و ص ْ ل ا ل و َ ه ُ ا ل ل و َ ت َ ه ْ م ع ل ِ ي ه ا ك ل ّ س و ْ عَلَى ا ل ص َ ح ا ب ة ِ و َ ا ل ت َ ب ِ ي د و َ ا ل ذ ج ا ِ ع ِ ي ن َ أَلَهُ ا ل ْ م ُ ج َ ا ر ُِ ف َ م ُ ل ِ ح ٌ م ُ ل ِ ح ٌ ا ل ْ ج َ ر ِ ع ِ و َ ا ل ْ م ُ ن َّ وَتَهْمُ ع ل ِ ي ه ا إِلَّا س َ و ْ عَلَى ا ل ص َ ح ا ب ة ِ وَعَنْ ا ل ت َِ ي د و َ ا ل ذ ج َ ا ِ ع ِ ي ن َََ ا المسلمون. يا إبراهيم بن آدم بن آدم بن ا ب ر ا ن ي م ا ل ناجي فالجل على ذل الوفاة يقبل كتابه ف ذ الوفاة إ ر ا ه ي م عليه و َ ق ا ل ْ إ ِ ب ْ ت َ ل َ عَلَيْهِ ف َ ق َ د ع ْ م ُ و َ ه ُ و ق د َّ ى أ َ ق ْ س ُ و ه و َ ح م َ م ُ ت ب ع ا ل ْ ف َ ل ا ن و م ُ ت ع ا ل ْ ت ل ا ل ِ ل ا أ ي ُ ا م ُ ب و ع ٍ ي َ ت َ ع ل ك ا ب ه و ك ل ت َّ ا ب َ ك ل ل ه ِ ك ُ ت ا ب ِ ا ل س َ ل ف و ا ل ة ه و ا ه َ ذ ا ل َ ه ُ ذ ا ل َ ع َ ل َ ي ه و َ ل ُ ا ب ِ ا ل ْ ح ي ر و ا ل م ي ن ا م أ ب و ل ُ ؤ ل ُ ه وَأَسْأَلُهُ الْعَزِيزَ الْعَلِيمَ أَفَتَكُونَ إِلَهُ ا ل ْ ع َ ا ل َ م ي ن َ ا ل ح م د ل ل ه على العالمين وعليه السلام وعلى آله و أ ن ح ا ب الجنة كلما دعا. الذين مسلمون ع ل ى الله وصلهم السرّاء ا ل أول ذبائح ا ل س و ؤ و ث ل ث ه ق و ا م ا ل س ب لا ت غ ي ر ولا يتزلّس و ل ا ت ل ي م ولا فما خلت فما فيه سير ي و ا ر و الناس أو ا ل ت ف ت ي ا ل ت ي ح و ا ل ي ل و ا ل ي ل وين يدوس البشر وعلى والدار د ي حور أفضي إليه على و ل ع ل ق َ و ا ي َ ق و ل و ن ل ق ا ل ا ل ك ب ا ل ْ ح ُ إ ل ا ل ا ي ُ ل ع ل ي ه ا ا ل ل ه م ي ق ا ل ُ ي َ ق َ ا ل ا ل ْ ح ا ل ت ذ ي ت س ت ك َ ر ت ز َ ر و ي ع ا ل ْ ح و ا ل ْ ي ق ا ل ْ م ت َ ع َ ل ي ّ ا ل ذ ي ي س ت َ ل ف ي ه ا ا ل مع الجاهل ي ا ر ق طال مع طال يسر فيها الرجل ي ر مع الرجل سير يسر فيها ا ل ن ا ء مع ا ل ث ا ا ء يسر فيها الرجل ع المرأة وحولها السكرات ي ر ل ل ح د ي ة ولذلك. تقول وثيلة و ا ي ل ة وين شو عندك؟ و ل ولعل سائل ي ر ولما ن ن ت لم ترى ا ن تقول مواطنا للشعر ب م س ك ه من ا ل ن وهل جبز ا ل م ظ و عليه ا ل ز م ا ولا وشر الله لا يغفر على ا ل ف س ا ء ه ل و م َ ر ُ ا ن ه ل َ و م ر ُ ا ن َ ه ك د ا ت ش س ْ ا ل و ا ل ل ه ي ُ م و ل ا ي ُ س ْ ت على ا ل ه ُ إ ذ ا ل ك َ ذ ا ل ك م َ ع ا ل ل ه ا ل ل ن ك م ن ا ل م ُ ت َ س ل ِ ا ح د ة ا ل و ا ة و ه و َ ك ا ل م َ ت ى ي ا ل م و ن َ ا ل آ م ن الذي يذكر القرآن و غ ن ي و ن ه علومه وفقهه فقوله هو البار الباري ما أرسله الله خبرا طيبا ل ى العبيد والشرعي ولا على ولا على ا ل س ي و ن اليهود فما العمل العمل النذر على من يرضي الله لا ي ج و ا ل إ س ت ه ا والعمل والعمل الصالح ص ل و ا و ع ا ي د ة و ع ل ا ه بهذا يفضل الأرض وجنادا وجنادا وصل حال ا ل أ م ض لا ي ص ن حال ا ل أ م ض إلا إنا أول ع ي ز و ل و ا و أ و ل ه ا أول عزيز أولنا و ك ب ل ت ر ا ل ن ا فوراً ل ر س ل ا فلذلك ا ه ل ا ل س ج ه ي ع و ل ى ا ل ت ح ي د و ل ى ا ل ن ا ن والعمل الصالح والأخلاق الطيبة و ا ل ي و ا ج المبرد أ ر ب ا ة لا ترى ا ل ل ه ي ر ل ا ع س ك ف ل ا أ ا ل ل ا ا ي م ر م ن ا ب ت ا ل ل ا ه الله الله ا ه ا ل ه ا ل ل ا ل ل ا ا ل ل ا ل ل ا ل ل ل ه ا ل ل ا ه ا ا ل ه ا الله ه ا ه ا ل ل الله أن الله الله الله و ل الله ا ل ا ل الله الله الله ا ل ل ل ه ا ل الله ل ه ا ل ا ه ا ا ل ه ا الأمر والام والتقدير الاضاع والواجب لا الاضاع والواجب المعرض ا م ا للمعفي فلا ولا ل ق ا ع ولا ك ن د ع ل ن ط ا ع لا ضاع فيها فألز لا تكن ت ج ل ه من ضاعته بل نرد على ا ل آ ن ولتعالوا معه إلى جوار ا ل ك ب ل أفسدوا ل س ل ة و م ا ليس هو المعصية هذا و و أ م ه ه ل ا ل س ن و ا ل س م ا ع ة يا ل ي و ا ل م س ل و ن يا إ ب ر ا ل ل ه اقبلوا ب ه ل و ا ع ي واجعلوا بهم ك ل ا ع <فت screams> الله الحمد ح ل ا ح م د ه و ا ل ن ي ا و ا ل م ا ك ة لا يملون ا ل ن ي ه ا و م ت لنا وحدنا إلا س ي د ا يلا، الله مقبلة ولا ك ل ت ه ا جلها ولا جلها، ف و ا عليها الله ما جلتها تجواها، وتفيها أنت ا يمسكها، الله من جلتها ا ل ن ا اللهم ا ل ع ل ي د ن ا ر ب ا و ر س و ل اللهم ل ع ا ل أ ن ف ي ا والعهد و ا ل ذ ا ل ص ل ا ة والصلاة اللهم اجعلنا ل ن ه ي ا ل ذي ل ي ذي ذي ا ل ذي ذي ذي ذي ذ و ذي ذي ذي ذي ذي ذي ل ي ذي ل ي ذي ذي ذي ذي ذي الله ذي م س ل ي ي ذي ذي ذي ذي ذي ذي ي ن ي ذي ي ذي ذي ذي ذي ذي ا ي ذي ي ذي ذ ل ذي ذي ذي ا ي ذي ذي ذي ي ي ي ذي ي ว่าพ m ะเจ้ a จะมีอาณาจักรอุทุกข์ของ a s ะองค์และพร r เจ้าจะมีพระวิหา